الحمدُ للَّه، الحمدُ للَّهِ ربِّي لا إله إلا هو عليه توكَّلتُ وإليه متاب أحمدُه سبحانه وأشكُرُه على نعمة الصحَّة والشَّباب وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معقِّبَ لحُكمِه وهو سريعُ الحساب وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه نَهَى عن الفُسوقِ والسِباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه أُولِ النُّهَى والألباب أما بعد فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنُوا اتَّقوا الله حقَّ تُقاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الشباب عهدُ الحيوية وعصرُ العطاء ولذَّةُ العبادة سجَّلَ التاريخُ مواقفَ خالِدَةً لثُلَّةٍ من الشباب الذين عرفوا ربَّهم واستمسَكوا بدينهم فخلَّدَ القُرآنُ ذِكْرَهُم؛ قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتًا يذكُرُهم، يُقالُ له إبراهيم وقال عن أصحاب الكهف إنهم فتيةٌ آمنوا بربهم وزِدناهم هُدًى وربَّطنا على قلوبِهم إذ قاموا فقالوا ربُّنا ربُّ السماوات والأرض لن نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا، لَقَدْ قُلْنَا إِذَاً شَطَطَآ الشبابُ عُدَّةُ الأمل، وأملُ المُستقبل، ولهم مكانةٌ في الإسلام ومن السبعة الذين يُظِلُّهم الله في ظِلِّه، يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه، وشابُ نشَأ في عبادةِ الله الشبابُ اشعاع مؤثر على المجتمع وعزم وقوه ونشاط وفتوه تقتضي هذه الصفات أن يقود الشاب حياته قياده شخصيه حكيمه تضبط النفس وتكبح جماحها وتوجهها إلى الخير والفلاح وترسم لها اهدافا طموحه ترتقي بها في سلم المجد وتجعلوا لها دورا في الحياة، ورساله على الأرض واذا ضمحل الهدف في حياه الشاب غاد غدت حياته تافهه واهتماماته ناقصه وما هذه الحياه الدنيا إلا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الوقت اغلى ما يملكه الشاب في حياته وفيه يغرس آماله ويحقق اهدافه بعلم نافع وعمل صالح وعباده وطاعه وثقافه مفيده وفي مشاريع مثمره وانتاج مزهر واعمال تقوي سلوكه وترتقي بحياته وحرف يطور مهاراته ومهن يبني بها مستقبله وإذا خلى الوقت من الاهداف العليا تسللت الافكار الطائشة وانشغل بالتفاهات والتفكير والتفكير في الأمور الساقطه وقوي الدواعي الانحراف فالفراغ ارض خصبة لبذر اللوثات والضلالات قال الإمامُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله والنفسُ إن لم تشغلها بالحقِّ شغلتكَ بالباطِل ومن الخُطورة إضاعةُ الوقت في التنقُّل عبر صفحات مواقع التواصُل الاجتماعي التي تضرُّ بالعقيدة، وتؤثِّر على السلوك، وتهُزُّ الأخلاق، وتُضعِف روابِط العلاقات الأسرية وتفضضي إلى عزلة نجتماعية وآثار ذلك واضحة لا تخف. الشباب يجهه مكرًا من عداء المله رض الشهوات الممة. وإغاء الغائز لتمس هووية وإغاء وإغاء الغائز لتمس حوية وحدار مستقبل. وتدمير شبابِه، والقذفِ به في مراتِع الحيرَة والضياع، وصرفِه عن الاهتمام بأهدافِه العُليَى، وقضايا مجتمعه وأمَّتِه، والنجاةُ في تربيَة النفس بالقرآن، وتغذية القلب بالإيمان، والسير في رِكاب الصالِحين وإشباع الرغبات بطرائِقَ مشروعةٍ تُحقِّقُ له السعادة والكرامة الزواج للشاب حاجةٌ فطرية وراحةٌ نفسية وحصانةٌ خُلُقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوَّج فإنه أغضُّ للبصر وأحصَن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وتاخير الزواج مع القدره له اضراره الخلقيه والنفسيه والاجتماعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض الشباب يحتاج إلى أن يواازن بين العقل والعطفة في حياته فمررحلة الشباب تججها مشاعر وأوعوااطف فييااض. قد تثر على مستقبل. إذا لم تخضع لننور القرآن تحقيم العقل والعاطفة الجيااش. غير الواعية قد قود إلى إفررااط أو تفريط وانحراف او غلو وتعالج مشاعر الحب لدى الشباب بالاشباع العاطفي داخل الاسره واحاطتهم بالدفء والحنان مع تربيه النفس على العفه وغض البصر والحياء من الله تعالى عن شريف ابن عبد الله قال سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرَةِ الفجاء فأمرَني أن أصِرِفَ بصَرِي وقال صلى الله عليه وسلم:" يا علي، لا تُتبِعِ النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليسَت لك الآخرة ومن مُقوِّمات الشباب في بناء شخصيَّةٍ قويَّة، تواصُلُه مع أسرتِه فهي حصنه وملاذُه، والحِضُن، الذي يُوفِّرُ استقرار النفس والسكينة والطُمأنينة وراحة البال الأُسرة مكمَنُ النُصح والتوجيه والتغذية الإيمانية وتعزيز الشخصية وغيابُها أو تهميشُها، وضعفُ علاقة الآباء بالأبناء ينقلو الشباب إلى محاضن مجهوله وتيارات تعصف بعقولهم قد تهوي بهم في اوديه سحيقه الوعظ والارشاد في حياة الشباب غذاء روحه وسعاده قلبه والقران اكد عليها لاهميته في لاهميتها في بناء شخصيته وتأمين سيرِه في دُنياه، ففي وصايا لُقمَانَ لابنه وإذ قال لُقمَانُ لابنِه وهو يعِظُه يا بُنيَّ لا تُشرِك بالله، إنَّ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال يا بُنيَّ إنها إن تكُم إثقالَ حبَّةٍ من خردَل، فتكُم في صخرةٍ أو في السماواتِ أو في الأرضِياتِ بها الله إنَّ الله لطيفٌ خبير يا بُنيَّ أقِم الصلاة وأمُر بالمعروف وانهَى عن المُنكر واصبِر على ما أصابَك إنَّ ذلك من عزم الأمور عمل الشاب بالسعي في مناكِب الأرض عِزٌ لشخصِه وكرامةٌ لأسرتِه وهذا أطيَبُ الكسب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب قال كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع الحطب وبيعه خيرا للمرء من أن يسال الناس اعطوه او منعوه يقول عمر رضي الله عنه ارى الفعل فتى فيعجبني فاذا طيل لا حرفه له سقط من عيني ويقول لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني فقد علمتم, فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه والشاب الطموح يهجر البطاله ويقبل على العمل ايا كان نوعه دون احتقار لمهنه معينه او عمل محدد والمجتمع بكل فئاته مطالب بتيسير سبل العمل الملائم وطرائق الكسب لنجعل من الشاب عنصرا نافعا لنفسه ومجتمعه وامته وينبغي للشاب في حله وترحاله وسفره واقامته أن يفخر بدينه ويعتزَّ بِهويَّته، ويستعليَّ بعقيدَّته، ولا يستحيي من إظهارها، ويتجاوزَّ عُقدة النقص والتقليد والاتِّباع قال الله تعالى ولله العزَّة ولرسوله وللمؤمنين الهُدُوُّ في شخصيَّة الشاب سجيَّةٌ محمودة وطبيعةٌ مقدورة وقوَّةٌ تُنبِئُ عن عقل راجِح اما الحدة في التعامل والانفعال في السلوك والانفعال في السلوك والانتقام بلا واعي فمظاهر خطيره ونزغات شيطان تهدد اثارها الشباب وتهدر طاقاتهم وقد تكون وبالا على المجتمع كله وعلى الشاب في مرحله الفتوة والحيويه أن يعتبرَ بسُنَّة الحياة، وتغيُّر الأحوال، وتصرُّم الأيَّام، فيأخُذ من شبابِه لهرمِه، ومن صحَّته لسقَمِه، وأن لا يغترَّ بحالِه، فالشبابُ يعقُبُه الهرم، والقوَّةُ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 وَأَشْهَدُ وَانَّ سَيِّدَنَا وَنَابِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه أجمعِين أما بعد فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله قال الله تعالى وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله والشابُ المسلم يمتلِئُ قلبُه بحُبِّ الله وحُبِّ رسولِه صلى الله عليه وسلم ولو غاصَ في شيءٍ من المعصِيَة، فإن قلبَه يتحرَّكُ بالخوفِ من الله، والنَّدمِ على الذنب قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن العبدَ إذا أخطَأَ خطيئةً نُكِتَت في قلبِه نُكتةٌ سوداء، فإذا هو نزَعَ واستغفَرَ وتابَ سُقِلَ قلبُه، وإن عادَ زِيدَ فيها حتى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وهو الرَّان الذي ذَكَرَ الله كَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْصِبُونَ بعض الشباب يُدرِكُ خطأَه ويعلمُ حُرمةَ ما يقعُ فيه لكنه يُؤجِّلُ التَّوبَة ويُسوِّف والتسويف بمعنى سوف أرجِع، سوف أتوب اكبر معوق للتوبه وسوف جند من جنود ابليس وتمادي بعض الشباب في الذنوب خطر عظيم وشر مستطير والعاقل يحذر مغبه المعاصي فان نارها تحت الرماد ربما تاخرت العقوبه وربما جاءت مستعجله قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ليُملي للظالم حتى إذا أخَذَه لم يُفلِت ثم قرَأ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةِ إِنَّا أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتَ الله يُعُضِ العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استِدراج، ثم تلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذُكِّروا به، فتحنا عليهم أبوابَ كل شيء حتى إذا فرِحوا بما أوتُوا، أخذناهم بغتةً، فإذا هم مُبلِسون ألا وصلُّوا عباد الله على رسولِ الهُدى، فقد مَرَكُمُ الله بذلك في كتابِه، فقال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 وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين واذل الكفر والكافرين امين وجمر اللهم اعجاك اعجا الاجين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا والسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل ونعوذُ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل اللهم إنا نسألك فواتِح الخير وخواتِمَه وجوامِعَه وأولَه وآخِرَه ونسألك الدرجات العُلَى من الجنة يا رب العالمين اللهم أصلِح لنا دينًا الذي هو عصمةُ أمرنا وأصلِح لنا دنياناً التي فيها معاشنا وأصلِح لنا آخِرَتَنا التي إليها معاهدُنا واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحَةً لنا من كل شرٍّ يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهُدى والتُقى والعفافَ والغِنى اللهم إنَّ اللهم عِنَّا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا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 اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم بارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في ازواجنا واولادنا وذرياتنا واعمالنا واعمارنا وجعنا مباركين اينما كنا يا رب العالمين اللهم انصرك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل خير والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انصر من نصر الدين واخذ اللهم من خذل اللهم انصر وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم كل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وكل المسلمين في الشام يا ارحم الراحمين اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين اللهم اله الحق اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب احزم اعدائك اعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم يا قوي يا عزيز من الإسلام الاسلام في كل مكان اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفرج همومنا وفك اسرانا وتولى امرنا يا رب العالمين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى اللهم وفق امامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين وفقنا أي فهر ما تحب وترضى انك لا كل شيء قدير اللهم وفق جميع اولات امور المسلمين العامله بكتابك وتحكيم شرعك يا ارحم الراحمين اللهم انت الله لا اله إلا انت أنت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم صُّقِيَا رحمة الله صُّقِيَا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ ولا غرَب اللهم تحيه به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغف لننا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك روف رحيم ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويتاى القرب وينها عن فحشاء والمنكر والبغي يعظوكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون